يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقل كجهد بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله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 أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فإن طائفتان من المؤمنين تتلوا فأصلحوا بينهما فَإِن بَاءَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إصبة فأصلحوا بين أخبيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا وَلَا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَن لَم يَتُب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جُتَنِبُ كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْض الظَّنِّ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يُوَتَبَعُكُمْ بَعْضٌ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمو ما الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس إن لا قنَقْنَاكُم مِن ذكَرٍ وَأنثى مَجَّالَكُم شُعُوبَ وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هؤلاء هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أم أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم